Allah yâllanın Allah وَايلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ مَا يَقُولُونَ قانتت ايدي بمويل لهم مما يكسون وام لم كُلْ أَتَّخَلْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُوا بلى من كسف سيئة وأحاطت به فأولى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 Whoa. quê وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُصْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ con